بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا هي الخيل العادية في سبيل الله تضبح والضبح صوت أجوافها إذا عدت وقوله ضبح نصب على المصدر مجازه والعاديات تضبح ضبحا وقال علي هي الإبل في الحج تعد من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى فالموريات قدحا هي الخيل تور النار بحوافرها إذا سارت في الحجارة يعني والقادحات قدحا يقدحن بحوافرهن وقال مجاهد وزيد بن أسلم هي مكر الرجال يعني رجال الحرب والعرب تقول إذا أراد الرجل أن يمكر بصاحبه أما والله لأقدحن لك ثم لأورين لك فالمغيرات صبحا هي الخيل تغير بفرسانها على العدو عند الصباح هذا قول أكثر المفسرين وقال القرضي هي الإبل تدفع بركبانها يوم النحر من جمع إلى منا والسنة ألا تدفع حتى تصبح والإغارة سرعة السير فأثرن به نقعا فأثرن به أي هيجن بمكان سيرهن كناية عن غير مذكور لأن المعنى مفهوم نقع غبارا والنقع الغبار فوسطن به جمعا أي دخلن به وسط العدو قال القرضي يعني جمع منا أقسم الله بهذه الأشياء إن الإنسان لربه لكنود قال ابن عباس ومجاهد وقتاده لكنود لكفور جحود لنعم الله تعالى قال الكلبي هو بلسان مضر وربيعة الكفور وبلسان كندة وحضرموت العاصي وقال الحسن هو الذي يعد المصائب وينسى النعم وقال عطاء هو الذي لا يعطي في النائبة مع قومه وقال أبو عبيدة هو قليل الخير والأرض الكنود التي لا تنبت شيئا وإنه على ذلك لشهيد قال أكثر المفسرين وإن الله على كونه كنودا لشاهد وقال ابن كيسان الهاء راجعه إلى الإنسان أي إنه شاهد على نفسه بما يصنع. وانه لحب الخير لشديد. وانه يعني الإنسان لحب الخير أي لحب المال لشديد أي لبخيل أي إنه من أجل حب المال لبخيل يقال للبخيل شديد متشدد وقيل معناه وانه لحب الخير لقوي أي شديد الحب للخير أي المال افلا يعلم إذا بعثر ما في القبور افلا يعلم هذا الإنسان إذا بعثر أثير وأخرج ما في القبور وحصل ما في الصدور أي ميز وأبرز ما فيها من خير أو شر إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم جمع الكناية لأن الإنسان اسم الجنس يومئذ لخبير عالم قال الزجاج الله خبير بهم في ذلك اليوم وفي غيره ولكن المعنى أنه يجازيهم على كفرهم في ذلك اليوم